باب قول ما شاء الله وشئت. باب قول ما شاء الله وشئت. هذا هو الباب الرابع والأربعون من ابواب كتاب التوحيد. أي هذا باب قول ما شاء الله وشئت. وبيان حكمه في شرع وأنه شرك أصغر باعتبار الأصل. وإلا قد يكون الشرك الأصغر شركا أكبر كما مر تقريره. باب ما شاء الله وشئت وشئت. إذن علق المصنف رحمه وتعالى وأطلق هنا ولم يبين الحكم لما سيذكره من نصوص تحت هذا التبويب وأن الأصل فيه أنه شرك أصغر وأطلق لما ذكرنا أنه قد يكون أكبر قال وأنه من الشرك لما فيه من التسوية بين الخالق والمخلوق فيه المشيئة وذلك بحرف الواو وهو حرف عطف يقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في أصل الفعل في أصل الفعل جاء زيد وعمر في تسوية بين زيد وعمر في المجيء حصل ماذا؟ حصل تشريك بين زيد وعمر في المجي وأما باعتبار تقدم التأخر فهي محتملة لها ثلاثة أوجه إما أن يكون المراد به الترتيب جاء زيد وعمر أو يكون على العكس يكون الثاني متقدم على الأول وإما أن يكون المراد بالواو هنا المعيّة في محتمل لهذه المعاني الثلاث في جاء زيد وعمر يحتمل أن عمرا متقدم على زيد حكده بالسان العرب ويحتمل أنهما جاءا معًا حينئذ تقتضي المعيّة لكن القدر المشترك بين هذه نحوال الثلاث هو إثبات أصل الفعل لكل منهما فزيد قد حدث منه حدث وهو المجيء وكذلك إذا حصل منهما ماذا تسويه هنا كذلك ما شاء الله وشئته العبد له مشيئة والله عز وجل من صفاته الفعلية المشيئة فالإيد سو بينهما في ماذا في أصل وجود الفعل فكل منهما قد وجد وجعل الثاني في منزلة الأول ولا شك أن مشيئة العبد تكون فرعا ومشيئة الله تعالى تكون أصلا أنه إذن لا يسوى بينهما لا يسوى بينهما ولو في اللفظ ولو لم يعتقد ولذلك ما سيتم كلام الشيخ سليمان رحمه وتعالى أنه لو اعتقد بثم وهي تفيد الترتيب التسوية كان كذلك شركا الأصغر يعني قال ما شاء الله ثم شئت واعتقد أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى خرج عن ماذا؟ عن النهي لكن لو اعتقد التسوية وعبر بثمه فالنهي هو هو بعينه بل يكون أشد مما لو جاء به بالواوي إذا أصل الحدث يكون ثابتا قال وأنه من الشرك وعلل ذلك واطلق الشرك هنا والمراد به الشرك الأصغر وعلل ذلك بقول لما فيه اي في هذا اللفظ من التسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة في المشيئة والتسوية حصلت بالواو حصلت به بالواوي عرفنا وجهه فيما, فيما سببه قال عن قتيلة أن يهوديا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون يعني اليهودي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون يتقعون في, في الشرك وبين وجه الشرك أنه ماذا أنه شرك قولي وأنه شرك أصغر يعني ليس فعليا وليس, وليس أكبر وفرق بين الشرك الفعلي والشرك القولي لأن الشرك الفعلي هذا لا يحتمل في الاصل وأما الشرك القولي فهو, فهو محتمل لذلك الألفاظ الكفرية هذه قد تكون محتملة فينظر فيها باعتبار المقاصد ليس بإطلاق لكن يدخلها الاحتمال. قال فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئته جاء بالعبارة التي بوب لها المصنف رحمه الله تعالى هذا نوع من أنواع الشرك وهو التسوية بين الله عز وجل وبين المخلوق في إثبات المشيئة وتقولون كذلك من أنواع الشرك الذي يقع والكعبة هذا حلف به بغير الله تعالى فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ورب الكعبة والكعبة هذا كان موجودا ورب الكعبة حينئذ حلف بخالق جل وعلا وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت ما شاء الله وشئت هذا ممنوع من جهة الشرع لأن الواو تقتضي التسوية ثم شئت هذه ثم تدل على ماذا؟ على الترتيب إذن ثم فرق بين المتقدم والمتأخر رواه النسائي ووصح ثم شاء الله ثم شئت قال رواه النسائي وصح قتيل بمثنات مصغر بنت صيفي الأنصارية صحابية مهاجرة لها هذا الحديث في سنن النسائي أشار ابن سعد لأنه ليس لها غيره الحديث واحد، ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفين ورواه الطبراني وابن سعد وابن منده وغيرهم والحديث نص في أن هذا اللفظ من الشرك لأنه قال إنكم تشركون وأقره النبي صلى الله عليه وسلم سماه ماذا؟ سماه شركا سماه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يكن اللفظ من, من النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار يعتبر ماذا والإقرار يعتبره من السنن أقر النبي صلى الله عليه وسلم قولا قيل بحضرته ولم ينكره دل على أنه قول حق صحيح وكذلك باعتبار الفعل قالوا الحديث نص في أن هذا اللفظ من الشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على تسميته بذلك تسميته مع أنه عبر بماذا بالفعل إنكم تشركون, إنكم تشركون. يعني تقعون في, في الشرك أقر اليهودي على تسميته بذلك تنديدا وتشريكا كما سياتي ونهى عنه وقال لمن قال ذلك أجعلتني لله ندا كما سيأتي أجعلتني لله ندا إذن جاء إطلاق الشرك على هذا اللفظ باعتبارين الاعتبار الأول الاسم إنكم تشركون الاعتبار الثاني المعنى لأن إثبات كون الشيء شركا أصغر أو أكبر له جهتان الجهة الأولى أو الطريقة الأولى التسمية يقول هذا شرك جاءت التسمية انتهى كل شيء ثانيا ألا تأتي التسمية وإنما يأتي ماذا؟ المعنى يأتي المعنى أجعلتني لله ندا هذا تعريف لي الشرك الأصغر لان ثم فرقا بين التنديد المطلق الكامل من كل وجه وبين مطلق التنديد التنديد المطلق الكامل من كل وجه هذا هو الشرك الأكبر ومطلق التنديد هذا يدخل فيه الشرك الأصال لكنه لا يكون مساواة من من كل وجه فرق بين بين النوعين حينئذ نثبت كون الشيء شركا أصغر باعتبار التسمية وباعتبار المعنى والمراد بالمعنى ما يتعلق بالحقائق فإذا عرفت حقيقة الشرك الأكبر حكمت عليه لا يلزم من ذلك أن يأتي في كل عبادة تصرف لغير الله تعالى أن يأتي نص بأن يقال هذا شرك أكبر وإلا ما جعلناه شركا أكبر انما جاء النص به لا انما ننظر في كونه ماذا كونه عبادة اعتقادية أو قولية أو عملية ثم صرفت لغير الله تعالى إذا وجد حقيقة الشرك سواء جاء تسميته شركا في الشرع أو لم يأتي تسميته شركا وكذلك باعتبار الشرك الأصر حديث لا فرق بين النوعين باعتبار الحقائق أو باعتبار الألفاظ وهما طريقان في إثباتي كون الشيء شركا إما أن يسمى في الشرع شركا وإما أن ننظر إلى, إلى المعنى قال هنا وقال لمن قال ذلك أجعلتني لله ندا وأقر من سماه تنديدا كما جاء بلفظ إنكم تنددون تنديد ولا تجعلوا لله أندادا ولذلك استدل بها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على الشرك الأصغر كما مر معنا لولا لا كليبة فلان وفلان لا حصل كذا وكذا هذا شرك أصغر مع كون الآية بالإجماع هي في الشرك الأكبر حينئذ يستدل بما نزل في الأكبر على, على الأصل فهو داخل فيه باعتبار الجنس قال كما جاء بلفظ إنكم تنددون وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك والعبد وإن كان له مشيئة جعل الله تعالى له مشيئة وما تشاءون إن يشاء الله وما تشاءون الواو هنا تعبر عن عن المخلوق وما تشاءون أنت إذا المخلوق له ماذا له مشيئه وما تشاءون إلا يشاء الله يشاء الله تشاءون إذا أثبت له مشيئه وأثبت لي المخلوق مشيرة إلى أن مشيئة العبد ليست كمشيئة الله تعالى ثم فرق بين الصفة المضافه إلى المخلوق والصبة المضافه الى إلى الخالق وإن اشتركا في أصل المعنى إلا ان ثم فرق بينهما قال والعبد إن كان له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله تعالى لا تكون مستقله يعني لا يفعل شيئا ولو شاءه لا يشاءه الله تعالى صحيح العبد إذا قيل بأن مشيئته تابعة لمشيئة الله تعالى بمعنى ماذا أنه لا يشاء شيئا فيكون فيوجده إلا إذا شاءه الله تعالى نقول بأنها مستقلة حديث قد يشاء العبد شيئا في الكون مما يسند إليه فيفعله ولو لم يشأه الله تعالى ولا شك ان هذا هذا باطل لأن الكون وما يكون فيه من خلق لا يكون إلا لله عز وجل قال ولا قدرة له على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله قد شاء هذا الذي عليناه ليس له قدرة أن يشاء شيئا أن يفعل شيئا مهما كان إلا إذا شاءه الله تعالى يعني إذن يكون مرده إلى رب جل وعلا هذا معنى كون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى ليس له مشيئة مستقلة البتة قال كما قال تعالى وما تشاءون إلا يشاء الله من هي عن ذلك إنما هو إذا أتى بصوره التشريك جمعا وهذا لا يحصل إلا إلا بالواوي. يعني الذي ذكر مصنف رحمه تعالى المراد به ما يكون ب بالواو بخلاف ثم ولذلك قال وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك وهو اللي بلفظ ثم فرق بين بين النوعين، لأن ثم، وإن دلت على الاشتراك، لأنها تدل على ماذا؟ على الترتيب، يعني هذا بعد هذا، ولا شك أن مرتبة مشيئة العبد دون مرتبة مشيئة الخالق جل وعلا. إذا قيل جاء زيد ثم عمرو، إذا الثاني ليس بمرتبه الأول. قال الشارح، ولو أتى بثم وأراد أنه شريك لله تعالى في المشيئة، فالنهي باق بحاله. شارح. الشيخ سليمان رحمه تعالى بالتيسير لو أتى بلفظ ثم قلنا ماذا ما هو اللفظ المنهي عنه ما شاء الله واشئته أراد به التسويه بين المشيئتين عدل إلى ثم قال ما شاء الله ثم شئته حينئذ هل المعنى باق على حاله كما كان بالواو أو عدل كذلك بي بالمعنى إن كان المعنى باق حينئذ النهي هو النهي إذا ليس المراد أن يغير اللفظ فحسب وإنما لابد ماذا لابد أن يغير اللفظ ويعتقد في أن مشيئة العبد دون مشيئة الرب جل وعلا يعني التسوية هذا معنى يكون باعتقاد يعبر عنه باللفظ بالواو حينئذ إذا عدل عن الواو إلى ثم لابد أن يعدل كذلك في الاعتقاد أما لو بقي الاعتقاد كما هو فالنهي كما هو وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى بقوله ولو اتى بثم قال ما شاء الله ثم شئت واراد أنه شريك الله تعالى في المشيئة فالنهي باق بحاله يعني لابد أن يعتقد أن مشيئة العبد دون في المرتبة دون مشيئة الخالق جل وعلا أما التسوية ولو عبر بثم حينئذ يكون داخلا في المنهي عنه لكنه يكون شركا اصغر خفيا صحيح شرك الاصغر قد يكون ظاهرا وقد يكون خفياً. ويتصور في هذا التعبير هنا ماذا؟ لو قال ما شاء الله وشئته هذا شرك أصغر ها ظاهر تسمعه لو قال ما شاء الله ثم شئته واعتقد التسوية هذا شرك أصغر خفي لأن الخفاء والظهور ليس قسما مستقلا وإنما هو وصف للشرك الأكبر والشرك الأصغر قال بل يكون في هذه الصورة أشد ممن أتى بالواو مع عدم هذا الاعتقاد مما أتى بالواوي مع عدم هذا الاعتقاد صحيح يعني لو قال ما شاء الله ثم شئت واعتقد التسوية وآخر قال ما شاء الله وشئت شئت لفظا فقط لكنه في, في الاعتقاد اعتقد ماذا لم يعتقد التسوية أيهما أشد لا شك أن الذي أتى بثم مع اعتقاد التسوية أشد من الذي أتى بالواو مع اعتقاد عدم التسوية فرق بين معنيه ولذلك هذا يدل على أن العقيده كذلك مرتبطه ب بالاعتقاد هذا الأصل فيها وان الحكم والحكم عن الالفاظ ليس مجردا ليس ليس مجردا قال وفيه قبول الحق ممن جاء به كان من كان يعني في هذا النص النبي صلى الله عليه وسلم اقر ماذا اقر اليهودي وكان بعض اهل العلم ارجاب بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون لم يعلم لم يسمع ذلك لكن قد قال بان الله تعالى اقر هل كل ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في العصر يكون منهيا عنه حينئذ يكون جائزا ها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما او قول ما لم يكن في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب هل يكون جائزا ام لا يكون جائزا ها نعم يكون جائزا لماذا؟ لأنه لو لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أقره الله عز وجل ولذلك قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل هذا لا, لا يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم كون القرآن ينزل بمعنى ماذا أنه لو كان حراما أو مكروها لجاء خبر من من السماء إذن قد لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لكن ها لكن يعلمه الله تعالى فإذا فعل الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الإقرار إقراران إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار الرب جل وعلا والثاني قل من ذكره من أهل قصوم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان بحضرته من قول أو فعل يعني في مجلسه أو بلغه ذلك وإقرار الرب جل وعلا فيما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ نقول ماذا أقره الله تعالى لكن هذا في زمن التشريع أما بعد ذلك فلا ولذلك الجواب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه هذا فيه فيه نظر إنما قد قال سكت على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من الشرك الأصل الذي قد يأتي بتبيينه بعد ذلك قال هنا وفيه قبول الحق ممن جاء به كائن من كان وبيان النهي عن الحلف بيب الكعبة قبول الحق ممن جاء به كائن من كان ليس المراد أن المسلمين يبحثون فيما يكتبه الكفار من أجل أن يبحثوا عن الحكمة ونقول هي ضالة المؤمن لا فإنما لو بلغ كذلك، لو بلغ كذلك ووصل إليك دون بحث حينئذ وكان حقا قبلته، وأما يتفرغ المسلمون للنظر في تراث اليهود النصارى من أجل أن يأخذوا ما عندهم من حسن، فليس الأمر كذلك. قال وبيان النهي عن الحلف بالكعبة لأنه قال ماذا وتقولون والكعبة هذا حلف بغير الله تعالى، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم هذا أمر إيجابي. قال وبيان النهي عن الحلف ب بالكعبه اين النهي وقال فأمرهم ها فامرهم اذا أرادوا ان يحلفوا ان يقولوا رب الكعبه الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده اذن امرهم ان يقولوا رب الكعبه اذن والكعبه هذا منهي عنه يكون منهيا الامر بالشيء يستلزم النهي عن عن ضده قال وبيان النهي عن الحال في بالكعبة وأنه شرك مع أنها بيت الله بيت الله معظمة التي حجها فرض وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه ولا غير ذلك من سائر المخلوقات فلا يقول أن قائل فرق بين أن يحلف بين مخلوق ومخلوق أعلى مرتبة منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان اشرف الخلق عليه الصلاه والسلام لكن لا يجوز ماذا حلف به وكذلك ما يتعلق به بالكعبه قال رحمه الله تعالى وله أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا, أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال له خطابا له ما شاء الله وشئت والظاهر أنه قال ذلك تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وانه جعل الأمر مفوضا لمشيئة الله ومشيئه رسوله جمعا بين المشيئتين وعطف الثاني على الأخرى بالواو الداله على التسويه أجعلت قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلتني لله ندا اجعلتني الاستفهام للانكار انكر على النبي صلى الله عليه وسلم وضمن كذلك معنى التعجب اجعلتني لله ندا ندا هذه روايه المردويه وعن النساء ابن ماجه أجعلتني لله عدلا والمعنى واحد الند والعدل بمعنى واحد بل ما شاء الله وحده يعني بل قل ما شاء الله وحده فلم يرشده إلى القول الآخر وهو ما شاء الله ثم ثم شئته قاطعا لكل ذريعة إلى الشرك وان بعده لأن الصيغ ثلاثة ما شاء الله وحده هذه أعلى الدرجة ما شاء الله ثم شئته مع اعتقاد عدم التسوية قال عدم التسمية هاتاني جائزة تاني وكل منهما مخير بينهما العبد بقي صورة ثالثة وهي المحظورة ما شاء الله ووشيته وهي التي أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي رواية قل ما شاء الله وحده ورواه ابن ماجه وابن مردويه وغيرهما وهذا يقرر ويؤكد ما تقدم من أن هذا الشرك لأنه قال أجعلتني لله ندا. هذا حقيقه حقيقة الشرك مطلق التنديد يدخل فيه الشرك الاصغر والتنديد المطلق خاص بالشرك الأكبر قال وهذا يقرر ما تقدم من أن هذا الشرك لوجود التسوية في العطف بالواوي وفيه حديث أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله ند لله وفهم العباس عباس الذي مر معنا دليل على ذلك وهو أنه فسر الآية آية البقرة فلا تجعلوا لله أندادا ببعض أفراد الشرك الأصغر ودل ذلك على أن الشرك الأصغر يدخل في جنس الشرك الأكبر وفيه أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله لقوله أجعلتني لله ندا أي شريكا استفهام إنكار أي ليس لك أن تسويني بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا يعني إنكار النبي صلى الله عليه وسلم في التسوية والتنديد مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئته، أثبت للعبد مشيئة فهو أراد أن يبين بعض الألفاظ التي تكون أشد نكارة من هذا اللفظ فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا مع كون الله تعالى أثبت في القرآن في مواضع مشيئة للعبد فكيف بالمواضع التي لم تثبت للعبد أصلا؟ فالنهي يكون من باب أولى وأحرى أنا متوكل عليك وعلى الله أنا متوكل على الله وعليك ما جاء إثبات التوكل على العبد مع أنه جاء إثبات المشيئة للعبد فإذا نهي عن التسوية بين مشيئة العبد ومشيئة الله تعالى أن ينهى عن التسوية في التوكل على العبد مع التوكل على الله تعالى من باب أولى وأحرى هذا الذي عناه رحمه تعالى بقوله هذا أي النهي والإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة فكيف بمن يقول في مواضع لم تثبت للعبد اصلا بمن يقول أنا متوكل على الله عليك. ما جاء التوكل مثبتا لي للعبد وإنما جاء مطلقا في القرآن والسنة إثباته لله تعالى فقط، فهو عبادة قلبية لا تصلح إلا لله تعالى ولو باللفظ ولو ولو باللفظ حين لا يسوى بين العبد وبين الخالق جل وعلا في هذه العبادة فلا يصح أن يقال أنا متوكل على الله عليك. هذه الواو تدل على أن هذا تسوية بين عبادتين فهو شرك أصار وأنا في حسب الله وحسبك ما جاء أثباته وما لي إلا الله وأنت وهذا من الله ومنك وهذا من بركات الله وبركاتك والله لي في السماء وأنت لي في الأرض ويقول نذرا لله ولفلان وأنا تائب لله ولفلان وأرج الله وفلانا ونحو ذلك هذه ألفاظ لم تثبت لي للعبد فهي أقبح من قوله ما شاء الله والشئته وجه القبح أن المشيئة ثابتة للعبد ومع ذلك لها النبي صلى الله عليه وسلم لما سوى بينهما قال فوازن فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت أجعلتني الله ندا إذا قال لك إذا قال لك أحد أنا متوكل على الله وعليك فقل له أجعلتني الله ندا يصدق ولا يصدق يكون صادقا لأن هذا من الفاظ كل ما ذكر أبن القيم هذا يعتبر من الشرك الأصر من الشرك الأصر فهو في, في منزلة ما شاء الله وشئت بل أقبح منه لأنه لم يثبت لي العبد ذلك فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت ثم انظر أيها ثم انظر أيهما افحش يتبين لك أن قائلها اولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك كلمة أجعلتني لله ندا كلما قيل لك حرف من هذه الحروف فقل ماذا أجعلتني لله ندا وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حما حما التوحيد وسد طرق الشرك في الأقوال والأفعال شرك في الأقوال ويكون كذلك في في الأفعال وقال المصنف في كيف بما قال يعني للنبي صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك يشير إلى صاحب البردة حيث جعل عياده ولياذه بغير الأتعال بردة فيها شركيات وهي من الشرك الأكبر فيها مواضع كثيرة ولذلك كتب اهل العلم عليها شيئا من, من الردود يعني هذا أعظم أقبح مما مما قال ما شاء الله وشئت هل سمع النبي صلى الله عليه وسلم لانكره ما شاء الله وشئت اليس هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بلى كذلك يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فانكاره لقول صاحب البرده اولى واشد من انكاره لقول ذلك القائل ما شاء الله وشئت قال رحمه تعالى ولبني ماجه عن الطفين أخي عائشة لأمها قال طفين هو ابن عبد الله بن الحارث ابن سخبره بس الخاء ابن سخبره ابن جرثومة ابن جرثومة الخيل مضاف مضاف اليه جرثومه ابن عبادة ليس ابن عبادة ابن مره ابن الأوس ابن النمر ابن عثمان الأزدي صحابي له هذا الحديث قدم أبوه عبد الله مكة قبل الإسلام فحالف ابا بكر وتوفي عن أم رمان فخلف عليها أبو بكر يعني أخذها تزوج بها فولدت له عبد الرحمن وعائشة وهما أخواء الطفين لأمه وهو أكبر منهما وهو صحابي ليس له إلا هذا الحديث قال البغوي لا أعلم له غيرهم وابن ماجه إنما روى عن حذيفة بهذا اللفظ يعني روى عن الحذيفة بهذا اللفظ وعن الطفيل بنحوه يعني قريبا منه والمصنفون قال ماذا ولابن ماجه وانما رواه ماذا راه بالمعنى وليس اللفظ هذا لي لابن هذا الذي اراد التنكيك على المصنف رحمه الله تعالى وتبين ان هذا الحديث المذكور لم يروه ابن ماجه بهذا اللفظ لم يروه ابن ماجه بهذا اللفظ لكن رواه أحمد والطبراني بنحو مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قال وراه أحمد النسائي ورجح الحفاظ أن ابن عيين وهم في روايتي عن الحذيفة قال ماذا هنا طفين أخي عائشة لأمها قال رأيت رأيت يعني فيما يرى النائم أراد أن يحكي ماذا أن يحكي رؤية رؤية منامية رأيت فيما يرى النائم كما في رواية أحمد الطبراني كأني أتيت على نفر والنفر رهط الإنسان وعشرتهم وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من من رأيت أني كأني أتيت على نفر من اليهود نفر من من اليهود يعني بعض فقلت لليهود يعني إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله أي نعم القوم أنتم لأنتم القوم أي نعم القوم أنتم لكنه مقيد يعني ليس فيه ماذا ليس فيه مدح لليهود مطلقا وانما لولا أنكم قلتم لكنتم ماذا نعم القوم إذا قلتم إذا لستم ماذا نعم القوم فهو فيه نفي فيه نفي ليس اثباتا هذا قد يظن الظالم ماذا انه قال إنكم لعنتم القوم هي في المنام على كل لكن لو كان ثابتا وواقعا لم يكن ماذا لم يكن فيه مدح لانه معلق على شيء لم يقع لان اشركته لا يحبطن عملك ما وقع الشرك ولن يقع ان اذا لن يحبط العمل إذا اذا علق الشيء على شيء غير موجود ولم يكن لم يكن فيه ماذا لم يكن فيه مدح كما هونه قال اي نعم القوم انتم لولا ما انتم عليه من الشرك والمثبت لله بالنسبه الولد اليه تقولون عزير من الله وهذا لفظ الطبراني وفي روايه له يعني للطبراني ولاحمد رايت فيما يرى النائ كأني مررت برهط من اليهود فقلت من أنتم قالوا نحن اليهود والرهط والنفر الجماعة أقل من العشرة قالوا مين من العشرة غير ما بين الثلاثة إلى العشرة قال قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد رجع إلى ما سبق يعني كأنه يقول ماذا أنت عبت اليهود لكذا وأن ونحن كذلك نعيب المسلمين بقولهم ما شاء الله وشاء محمد عارضوه بشيء مما في المسلمين من الشرك الأصار عارضوه بشيء مما في المسلمين من الشرك الأصار أي نعم القوم أنتم لولا ما فيكم من هذا الشرك وكذلك جرى لهم مع نفر من النصارى وفيه معرفة اليهود والنصارى للشرك وإن كان وإن كان أصار لكن هذا يحتاج لأنه ليس هذا رؤيا مناميا وهم مع ذلك يشركون بالله الشرك الأكبر قال وإنكم لعنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لعنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لعنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد يعني اتفق اليهود والنصارى هنا على إنكار هذا القول فيه في المنام مع كونه ماذا شركا أصر وهم قد وقعوا في ماذا في الشرك الأكبر ينكرون الأصغر وهم أصحاب الأكبر قال فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرته ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه قال فيه سنة تقديم حمد الله والثناء عليه في الخطر وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم عدم احتجاجه وعدم احتجابه عن الناس كالملوك واعتناؤه بالرؤية لأنها من أقسام الوحي وكان إذا صلى الصفحة كثيرا ما يقولها الرأى أحد منكم رؤيا قال هنا ثم قال أما بعد حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد فان طفيلا راى رؤيا اخبر بها من اخبر منكم وانكم قلتم كلمه كان يمنعني كذا وكذا ان انهاكم عنها وفي روايه أحمد روايه احمد والطبراني انكم كنتم تقولون كلمه كان يمنعني الحياء منكم ان انهاكم عنها وهذا الحياء منهم ليس حياء على الانكار عليهم لا وانما الحياء في شيء لم يرد فيه وحي فما أراد أن ينهى الناس عن شيء لم يثبت فيه وحي ليس فيه وحي يعني من جهة الاجتهاد وأنكره في نفسه ولكن لم يبين ذلك لأنه لم يكن عنده وحي من السماء هذا الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الحياء ليس حياء عن الإنكار عليهم بل كان صلى الله عليه وسلم يكرهها في نفسه عليه الصلاة والسلام ولم يتكلم لأنه لم ينزل وحي به بإنكار ذلك ويستحي أن ينكرها لأنه لم يؤمر بإنكارها هذا توجيه لابد أن يوجه توجيه النص هذا متعين أحسن ما يقال أنه كرهها في نفسه لأنها شرك اصغر ولم يبين ذلك للناس لأنه لم يأتي وحي لأنه لم يؤمر بإنكارها فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤية الصالحه خطبهم ونهى عن ذلك نهيا بليغا وفيه أنها من الشرك الأصغر وإلا لأنكرها من أول مرة قالوها يعني لو كانت شركا أكبر لم سكت النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكونها من الشرك الاصغر أو من جنس الذنوب قال هنا وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا هذا نهي لا نهيته تقولوا إذا النهي يقتضي التحريم فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده أي متفرداً بالمشيئة قال هذه الرؤيا حق أقرها صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها ونهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد لما فيه من مطلق التسوية بين الخالق والمخلوق وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده كما في الحديث قبلهم ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك وأفضل وأكمل من قول ما شاء الله ثم شاء محمد مع جوازها مع جوازها وكونها ليست شركا لما في قول ما شاء الله وحده من التصريح بالتوحيد في قوله وحده أي متفردا المنافل التنديد من كل وجه فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال ما شاء الله وحده في مقام التوحيد والإخلاص ويجوز أن يقول ويجوز أن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان كما تقدم إذن الجائز ها جملتان ما شاء الله وحده وهذا أكمل ما شاء الله ثم شاء فلان مع اعتقاد عدم التسوية وإلى لو اعتقد التسوية حين صار منهيا عنه والمنهي عنه يكون كم صورة صورتان الأولى ما شاء الله هو شاء فلان. صورة ثانية ما شاء الله ثم شاء فلان مع عدم اعتقاد. ها دنو المرتبة يعني لم يعتقد ثم على على بابها. قال وفيه معنى قول صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وإن كانت هذه رؤيا منام فقد أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر انها حق قال المصنف وفيه ان الرؤيا الصالحه من اقسام الوحي وأنها قد تكون سببا لشروع بعض الاحكام في زمنه قيده ليست مطلقة يعني لو راى انسان اليوم قال رايت رؤيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي العشاء الصلاه اربعه في حقك ها يحصل تشريع لا يحصل تشريع إذن الرؤيا لا تثبت بها احكام مطلقا إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لانه زمن التشريع فإذا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ دل ذلك على أنها شرعه واما بعد ذلك فلا اما بعد ذلك فلا ولذلك قالوا ان قد تكون سببا لشروع بعض الاحكام في زمنه يعني زمن التشريع كما في هذا الحديث وفي حديث الاذان قال المصنف رحمه تعالى باب من سب الدهر فقد اذى الله باب من سب الدهرة فقد اذى الله هذا الباب الخامس والأربعون من أبواب كتابي توحيد أي هذا باب من سب هو والشتم والتقبيح والعيب والنقص والذم من سب الدهرة أي الزمن فقد اذى الله آذ الله آذه هو أي الساب اذى الله ولا يلزم من الأذية إثبات الضرر لا يلزم من إثبات الضرر فالإنسان يتأذى من سماع القبيح أو مشاهدته ولا يتضرر بذلك, لا يتضرر بذلك فرق بين الأذية والضراء درجه فيا في القرآن وأما الأذية فهي ثابتة قال هنا لأنهم إذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد فإنما سبوا فاعله حقيقة إذا أضافوا ما أصابهم من المصائب والمعايب إلى الزمن حينئذ من الفاعل من خالق الزمن الله عز وجل إذن أضافوه الى إلى الله عز وجل فإذا سب الدهر سب الزمن لكون قد حصل له ما حصل من المصائب رجع ذلك السب إلى إلى الله تعالى لأنهم إذا أضافوا ونسبوا وأسندوا إلى الدهر ما ناله من الشدائد والمصائب والمعائب فإنما فالتعليل سب فاعله خالقه حقيقة وهو الله عز وجل وهو الله سبحانه والساب مرتكب أحد أمرين إما مسبه الله أو الشرك إما مسبة الله أو الشرك ولما سب هنا ليس صريحة مباشرة إنما بدلالة اللزوم. بدلالة اللزوم ولذلك قد لا تكون كفرا مباشرة بل هي في العاصر محرمة وأما الشرك فهو ثابت فإن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك إن اعتقد أن الزمن يخلق فهو مشرك لا إشكال فيه وان اعتقد ان الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله تعالى وتقدس قيل وهذا محرم دون شك لانه باعتبار لازم ما سب مباشره وانما سب اضاف ذلك الى إلى الزمن قال وان اعتقد ان الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله تعالى وتقدس ومناسبه هذا الباب الكتاب ظاهره لان سب الدهر يتضمن يتضمن الشرك ولفظ الأذى في اللغة يتضمن الشرك لأنه أراد النوع الثاني الذي يضيف الإيجاد هذه المخلوقات إلى الزمن على أنه خالق هذا قد لا ينتسب إلا إلى الإسلام لكن النوع الثاني هو الذي يكون أكثر لأن سب الدهر يتضمن الشرك ولفظ الأذى في اللغة هو لما خف أمره وضعف اثره من الشر والمكروه وهو بخلاف الضر أو الضرر فقد أخبر سبحانه أن العبادة لا يضرونه ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن, لن يضروا الله شيئا لن هنا زي زمخشري هذه لن يضروا الله شيئا هذا منفي باعتباره, من باعتباره أصلي وشيئا هذا نكره في السياق النفي وحينئذ يعم إذن الضرر والإضرار هذا منفي قطعا ولكن قل لا يضرونه لكن يؤذونه إذا سبوا مقلب الأمور إن الذين يؤذون الله ورسوله أثبت الأذية أم لا؟ أثبت الأذية وسيأتي بالحديث يؤذين ابن آدم إذا فرق بين الضرر والإضرار وبين الأذية قال هنا وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية أي يقول مشرك العرب والفلاسفة إلهيون وأضرابهم في انكار المعادل منهم أي من الفلاسفة وهم ينكرون البدعة والرجعه وتقول الفلاسفة الدورية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء لما كان عليه وزعم أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى ليسوا مسلمين ولذلك ما ذكرت سابقا قال هنا لأن سب الدهر يتضمن الشرك هؤلاء مشركون في العصر الدهرية ليس مسلمين قال هنا يقولون ماذا ما حياتنا إلا حياة الدنيا التي نحن فيها لا حياة سوها تكذيبا منهم بالبعث بعد الموت قال ابن جريب يقول ما حياه إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها نموت ونحيا يقول تموت الأحياء منا فلا تحيا ويحدث اخرون منا فيولدون أحياء وما نحن بمبعوثين يقول قال وما نحن بمبعوثين بعد المماتين قال هنا نموت ونحيا يموت قوم ويعيش آخرون وما ثم معاد ولا قيام هذا يموت إذا انتهى أمره ليس ثم بعد ليس ثم رجعة وبعث ومعاد وسؤال وحساب جنة نار كل ذلك ماذا ينكر إذا انتهى أمره باعتبار ماذا اعتبار موتي ثم ينشا آخرون وهكذا قال ما ثم معاد ولا قيامة نموت ونحيا يموت قوم ويعيش آخرون وما ثم معاد ولا قيامة جحدا للمنقول ومكابره للمعقول جحدا للمنقول ومكابره للمعقول لماذا؟ لأن البعث إثباته بالدليلين دليل النقل والدليل العقلي لذلك جحد المنقول وكذلك كابر المعقول ولهذا قال وما يهلكنا إلا الدهر أي ما يفنينا إلا مر الليالي والأيام مر الليالي والأيام وطول العمر إنكارا منهم أن يكون لهم رب يفنيهم ويهلكهم فيسبون الدهر والله يقول يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وانا الدهر وقلب الليلة, الليلة والنهار وأكذبهم بقوله وما لهم بذلك من علمه يعني لم يكن ذلك إلا بسبب الظن والوهم والتخيل ليس لهم دليل لا عقلي ولا شرعي ولا نقلي وأكذبهم بقوله وما لهم بذلك من علم ولذلك أدخل من للتنصيص على نفي العلم مطلقا من علم علم هذا مبتدع ولهم هذا خبر مقدم وما هذه نافية أي من يقين علم إنهم إلا يظنون الظن هنا بمعنى الوهم بمعناه الوهم يطلق الظن بمعنى التخيل والوهم يتوهمون ويتخيلون ومطابقه الايه للترجمه ظاهره لان من سب الدهر فقد شاركهم فيه في سبه من سب الدهر من المسلمين فقد شاركهم أي شارك هؤلاء الدهريه في سبه حين تشبه بقوم من تشبه بقوم فهو منهم وإن لم يشاركهم في الاعتقاد وان لم يشاركهم في الاعتقاد لذلك قسم السب الى نوعين شرك وقد يكون ماذا إما ما, الله أو الشرك. إما ما سبّت الله أو الشرك الشرك هذا واقع في الدورية لأنهم يأتون باللفظ والاعتقاد ومن ينتسب إلى الإسلام ووافقهم في اللفظ دون الاعتقاد فقد سب الله تعالى باعتبار لازم ولذلك قال لأن من سب الدهر فقد شاركهم في سبه وان لم يشاركهم فيه بالاعتقاد يعني إذن يكون ماذا؟ يكون على مرتبتين قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى اسنده إلى الله تعالى وهو حديث قدسي لفظا ومعنا هذا الأصل في إثبات القول قال الله تعالى إذا لفظا ومعنا قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم, ابن آدم عمما أي ذكورا وإناثا يؤذيني أن يلحق بي الأذى فالأذية ثابتة الأذية ثابت به الكتاب هو قال مفسراً لهذه الأذية يؤذيني كيفية الأذية يسب الدهرة هذه جملة تعليلية للأذية أو تفسير لها يسب الدهرة وأنا الدهر أقلب الليل والنهار أقلب الليل والنهار ذواتهما ذات الليل وذات النهار وما يحدث فيهما ذواتهما يعني ماذا الليل قد يكون طويلاً وقد يكون قصيراً هذا ذات فذلك النهار قد يكوننا متساويين قال هنا الحديث خرجاه الصحيحين وغيرهما من طريق معمل وغيره من أوجه عن أبه وريرة وغيره بهذا اللفظ وغيره وفي الحديث الزيادة وهي بيد الأمر وفي رواية لا تقول يا خيبة الدهر هذا سب يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما انا الدهر قال الخطابي معناه انا صاحب الدهر انا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها الى الدهر والدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور وبهذا يتبين خطا بن حزم في ماذا في جعله الدهر من أسماء رب جل وعلا قال الدهر الله عز النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا ماذا في الحديث القدسي انا الدهر انا مبتدا والدهر خبر إذن كما لو قال أنا الرحمن لا فرق بين هذا وذاك هذا غلط لا شك أنه ماذا أنه غلط يعني أنه جاء مفسرا هنا انا الدهر قال أقلب الليل هذا تفسير لكونه الدهر ثم هو ليس مشتقا هو جامد لا يدل على, ماذا على معنى لا يدل على ذات ووصفة بخلاف المطرد في أسماء الرب جل وعلا فهي مشتقة وبهذا يتبين خطأ بالحزم حزم في عده الدهر من اسماء الله الحسنى وهذا غلط ولو كان كذلك لكان الذين قالوا وما يهلكنا الا الدهر ها قولهم صحيحا لو كان الدهر اسما من اسماء الرب جل وعلا لكان قوله ما له صوابا او ما يهلكنا الا الدهر كانه قال ما يهلكنا الا الله عز وجل والله انكر عليه فدل ذلك على ان الدهر ليس من من اسماءه تمي لهذا قال هنا وفي رواية يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار ورواه ابن الجرير وابن أبي حاتم قال الشارح على شرط الشيخين بلو كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا إذا أسند ذلك الليل والنهار هذا الشرك أكبر لأن فاعل الحياة وفاعل أو خالق الحياة وخالق الموت هو الدهم هذا شرك أكبر قال فقال الله وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا الآية نموت ونحي وما يهلكنا إلا الدهم فيسبون الدهر فقال الله يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأن الدهر يقلب الليل والنهار وأخرج, وأخرج ابن إسحاق عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه يقول الله استقرضت عبدي فلم يعطني ويسبني عبد ودهراه وأنا الدهر قال بعض السلف والشافعي رحمه تعالى كانت العرم في جهليتها من شأنها ذم الدهر, ذم الدهر أي سبه عند النوازل فكانوا إذا أصابهم شدة أو بلاء أو ملامة قالوا أصابتهم قوارع الدهر, قوارع الدهر مصائب الدهر وأبادهم الدهر وهو الليل والنهار وقالوا يا خيبة الدهر يا مصيبة الدهر فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويجعلون الليل والنهار يفعلان الأشياء فيذمون الدهر لأنه الذي يفنيهم ويفعل به ولا شك أن هذا شرك أكبر فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه وإنما فاعل ذلك هو الله فإذا أضافوا ما ناله ما أصابه من الشدائد إلى الدهر فإنما سبوا الله عز وجل لأن الله هو الفاعل لذلك حقيقة فنهى الله عن سب الدهر بهذا الاعتبار على أنه الذي يفنيكم والذي يفعل بكم هذه الأشياء فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء فإنما تسبون الله تبارك وتعالى فإنهم فاعل هذه الأشياء قد تبين معناه من قوله بيد الأمر وقلب الليل والنهار يعني فسر معنى الدهر وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه قال هنا وفي رواية رواه مسلم غيره لا تسب الدهر لا نهية تسب هذا فعل مضارع اذا صار ماذا صار منهيا عنه نصا في الاول قال يؤذيني يؤذيني ابن ادم وأذية الله تعالى أو ما يتسبب في كونه اذيه للرب جل وعلا هو منهي عنه محرم وجاء النص بقوله لا تسب إذا اجتمع فيه الدلالتان لا تسب الدهر في التصريح في النهي عن سب الدهر فإن الله هو الدهر اي مدبر الدهر ومصرفه ومعنى هذه الروايه هو ما صرح به من قوله وانا الدهر بيد الامر وقلب الليل والنهار يعني ان ما يجري فيه من خير وشر انما هو باراده الله وتدبيره واما الدهر فهو الزمن هو مخلوق كالمخلوق العبد حينئذ اذا اسند تلك الافعال مما يحبه او يكرهه الى الدهر حينئذ كما لو نسبه الى, إلى نفسه او الى غيره هذا مخلوق وهذا مخلوق وإنما المدبر والمتصرف الكون وما يجري فيه والله الله عز وجل فالآصلا ينسب إلى رب جل وعلا قال وأن يعني أن ما يجري فيه من خير وشر إنما هو بإرادة الله وتدبيره بعلم منه تعالى وحكمة لا يشارك في ذلك غيره ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فالواجب حمده في الحالتين خير والشر وحسن الظن به سبحانه بحمده والرجوع اليه بالتوبه والانابه كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون مر معنى شيء من ذلك في باب التطير قال المصنف شيخ الاسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى وفيه اي في الباب وفي الحديث انه يكون سابا وان لم يقصده بقلبه يكون سابا وان لم يقصده بقلبه لانه وافق فيه في اللفظ اللفظ يكون محرما ولو لم يعتقد معناه كما مر في ما شاء الله وشئت هذا اللفظ محرم لا يجوز أن يذكره أو أن يتلفظ به اعتقد أو لم يعتقد هذه مسألة أخرى إن لم يعتقد حينئذ صار الشرك هنا شركا فيه في الألفاظ ويعبر عنه بأنه من جنس الشرك الأصغر وإن اعتقد حينئذ صار من الشرك الأصغر قطعا وفيه أنه يكون سابا الا مقصده بقلبه ونسبة الفعل الى الدهر ومثبته قد فشت في كلام العرب كقول من المعتز يا دهر ويحك ما الذي ما الذي بي بقوله ويحك هذا خطاب لدار كانه يهددهم يا دهر ويحك ما ابقيت لي احدا وانت والد سوء تاكل الولد ما أبقيت لي أحدا يعني كلما ولد له شخص أو قريب مات والدهر له علاقته في ذلك الذي يحيي ويميت والله الله عز وجل وقول أبي الطيب قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له في كل قبح برقع وهذا ونحوه داخل في الحديث حديث الذي مع لا تسب الدهر لا تسب الدهر هؤلاء تسبون إلى الإسلام يعني جاءوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم المعتز يعتزوا كذلك بالطيب وذكروا هذه الألفاظ هم داخلون فيه في النص فالمشركون نوعان المشركون باعتبار هذا الباب نوعان منهم من يعتقد أن الدهر هو الفاعل فيسبهم لذلك فهؤلاء هم الدهرية, هم الدهرية الثاني من يعتقد أن المدبر للأمور هو الله وحده ولا شريك لهم ولكن يسبون الدهر لما يجري عليهم فيه من المصائب والحوادث فيضيفون ذلك اليه من إضافة شيء إلى محلهم لا لأنه عنده فاعل لذلك يعتقد أن الخالق والله الله عز وجل لكن يضيف إله إلى الدهر لكونه محلا للحادث قالوا الحديث صريح في النهي عن سب الدهر مطلقا سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد ذلك ما يقع كثير من يقع كثيرا ممن يعتقد الإسلام قال الشارح وفيه مفاسد. مفاسد منها سب من ليس أهل للسب تسب الزمان الزمان مخلوق مثلك لما تسبه تديت عليه ظلمته سب من ليس اهلا للسب فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله تعالى مقاد لأمره متذلل لتسخيره فسبه أولى بالذم والسب منه ومنها أن سبه متضمن لي للشرك لأنه يعود إلى سب الرب جل وعلا إذا سب الزمن وقبح الزمن من خالق الزمن الله عز وجل إذا رجع به بدلالة للزوم فإنما سبه قال ومنها أن سبه متضمن للشرك فإنما سبه لظنه أنه يضر وينفع وأنه مع ذلك ظالم يعني على الزمن دعا أنه ماذا أنه ظالم ومنها أن السب إنما يقع على من فعل هذه الأفعال ورب الدهن هو المعطي المانع الخافض الرافع إذا نسب ذلك إلى الزمن فقد نسبه الله تعالى والدهر ليس له من الامر شيء فمسبته اي مسبة الدهر مسبة لله عز وجل ومنه, ومنه اي من هذا السب هذه سنه خبيثة خبيثة هذا وصف لي للسنه وسماها خبيثة لكون قد حصل كذا وكذا فيها عنيد رجع الى سب الدهر وعكسه قولهم هذه تبسمه زمان يعني لي للاوقات التي يكثر فيها الخير كما نقول سفر الخير العرب تتشاءم من من سفر حينئذ جاء بالمقابل بدعه أخرى قال سفر الخير سفر ليس للخير ولا للشر الله أعلم بما, بما يقع فيه يقول سفر الخير معناه ماذا عينت أن السفر أن السفر لا يكون إلا ماذا إلا خيرا وهذا باطل قال وليس منه وصف السنين بالشد لقول تعالى ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد وقال بعض الشعراء إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الاعمار وقصارهن مع الهموم طويله وطوالهن جمع طويل مع السرور قصار مع السرور قصار اذن سب الدهر داخل في الشرك لانه متضمن لي للشرك قال رحمه الله تعالى باب التسمي بقاض القضاء باب التسمي هذا الباب السادس والأربعون باب التسمي أي وضع لنفسه هذا الاسم أو رضي به من غيره قاض القضاء من يجعل هو الاسم لنفسه هو الذي يسمي نفسه بنفسه أو ماذا أو يطلق عليه فيرضى وإذا رضي صار ماذا كالمسمي نفسه لا فرق بينهما باب التسمي بقاض القضات ونحوه وضع المراد به الحكام يعني وألفه لي للعموم ونحوه كحاكم الحكام وسلطان السلاطين وسيد السادات مما يدل على النفوذ والسلطان أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى النهي عن ذلك قياسا على ما في حديث الباب لأن حديث الباب جاء فيه ماذا جاء فيه مخصص تسمى ملك الاملاك ملك الاملاك لا مالك إلا الله ملك الأملك اذا قاضي القضاء حاكم الحكام سيد السادات مقاصر عليه فالمصنف رحمه تعالى ذكره اسما قاضي القضاء ونحوه وهذا لم يأتي في النص وإنما باعتبار العله والمعنى عمما حكمه قال قياسا على ما في حديث الباب لكونه شبهه في المعنى وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد لمنافات هذه الألفاظ لكماله فيكون فيه شائبة من الشرك يعني من تسمى بهذا الاسم فقد جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا يستحقه إلى الله ولو في الاسم ولو في في الاسم لو سمى نفسه الرحمن الرحيم قلنا ماذا ادعى نفسه شريكا مع الله تعالى ولو لم يقصد المعنى ولو قصد اللفظة فحسب قال وإن لم يكن أكبر يعني شركا أكبر ولا يخفى ما في إطلاقه على غير الله من الجرأة على الله وسوء الأدب معه فإن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا لله وحده. كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا لله وحده. فإذا تسمى به صار ماذا شركا اصغر باعتبار اللفظ، فإن قصد المعنى والمساوات مع الله تعالى هذا قد يكون شركا اكبر بل يكون شركا اكبر قال في الصحيح أي بالصحيحين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك إلا أخنع اسم هذا فسار المصنف في اخر كلامه أخنع يعني أوضع وقول إن أخنع اسم المراد بالاسم المسمى هنا مراد بالاسم المسمى قال ابن بطال وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا صحيح إن أخنع اسم عند الله رجل رجل تسمى إذن رجل هو محل الذم هنا وكذلك الاسم لكن المراد هنا ماذا إذا كان المسمى ذليلا فالاسم كذلك لا فرق بينهما وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا قال رجل تسمى ملك الاملاك ملك الاملاك الاملاك جمع ملك لا مالك الا الله. هذه الجملة تعليلية. أخن، اوضع وأذل، واحقر لما قال لا مالك إلا الله. لا مالك على الحقيقة إلا الله. مالك. الفرق بين الملك والمالك ذكر ابن قيم رحمه تعالى أن المالك هو المتصرف بفعله. مالك. متصرف بفعله يعني يفعل. والملك هو المتصرف بفعله وأمره. جمع بين أمرين. حينئذ ايهما اعم الملك اعم من المالك اعم من المالك فقد يكون مالكا ولا يكون ملكا وكذلك والملك الملك يكون مالكا قال رحمه الله تعالى فهو الذي يستحق هذا الاسم لا مالك الا الله فهو الذي يستحق هذا الاسم ولا يصدق الا عليه فهو ملك الاملاك لا مالك اعظم ولا اكبر منه فهو مالك الملك والزمة الملوك بيده قال وتسمى بفتح التاء أي سمى نفسه تسمى هذا فعل ماضي مبني للمعلوم تسمى هو أي سمى نفسه وقيل بضم الياء التحتيه يعني يسمى مغير الصيغة أي يدعى بذلك ولذلك قلنا فيما سبق التسمي وضع لنفسه أو سمي ورضي به والروايتان تدلان على ذلك قال وقيل بضم الياء التحتية أي يدعى بذلك وأكد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم التسمي بذلك بقوله لا مالك إلا الله فالذي تسمى بذلك قد كذب وفجر وبلغ الغاية في الكفر وارتقى إلى ما ليس له بأهل فصار أحقر الناس عند الله يوم القيامة معاملة له بنقيض قصده وأخرج الطبران اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك قال الهيثمي فيه إبراهيم العثمان وهو متروك قال هنا قال سفيان بن عيينة مثل شاهان شاه بكسر النون والها وقد تنون وهو عند العجم عبارة عن ملك الاملاك وسلطان السلاطين ولهذا مثل به سفيان بن عيينة لأنه عبارة عنه بلغة العجم فمراده رحمه الله تعالى أن الحديث متناول لمثل هذا يعني النظر إلى ماذا؟ إلى المعنى إلى العلم أو كذلك متناول لمثل هذا بأي لسان قاضي القضاء حاكم الحكام ليس المراد به ماذا ما كان بلسان العرب فإذا ترجمه عنيد صار جائزا لا مراد ماذا المعنى إن عبر بلسان عرب أو بغيره قال بأي لسان كما هو ظاهر فلا ينحصر في لفظ بعينه بل كل ما أدى إلى هذا المعنى فهو داخل في الحديث قال وفي رواية اغيظ رجل عند على الله يوم القيامة وأخبثه في الأول قال إن أخنع اسمه وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة اخبثه أغيظ من الغيظ واخبث من الخبث والغيظ مثل الغضب والبغض فيكون بغيظا إلى الله خبيثا عنده مغضوبا عليه فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه يعني هذا الاسم يورث ماذا إذا تسمى هو بنفسه أو رضي به أورثه تصديقا للمعنى يعني ما دل عليه لأنه فتعاظم في نفسه يظن أنه ماذا قاضي القضاة وحاكم الحكام لا آخر لتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم فتعظمه, فتعظمه, ولعله فتعظمه, فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل وضعه عند الله يوم القيامة فصار أبغض الخلق الى الله وأخبثهم عنده وأحقرهم لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم لتعاظمه في نفسه على خلق الله بنعم الله عليه عكس من تواضع عن الله فإن الله يرفعه وهذه من الصفات التي نؤمن بها ونثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته لأنه قال أغيض رجل عند الله وزعم بعض المتأخرين أن التسميه بقاضي القضاة ونحويه جائز وسدل بحديث أقضاكم علي هذا مضاف فرق بين أقضاكم علي وبينما ماذا قاضي القضاء اقضاكم هذا مخصص اقضاكم أنتم مجموعة معينة أو قاضي البلد قاضي مكة مثلا هذا جائز لا إشكال فيه, فيه تخصيص لكن قاضي القضاة هكذا هذا لا يجوز شرعا وسدل بحديث أقضاكم علي ورده العراقي وغيره وقال لا يخفى ما في ذلك من الجرأة على الله وسوء الأدم معه قال هنا قول أخنع يعني أوضع هذا هو معنى أخنع وراه مسلم يعني هذا التفسير عن أحمد عن أبي عمرو الشيباني قال القاضي عياض معناه أنه أشد الأسماء صغارا صغار بفتح الذل والضيم وبذلك فسره أبو عبيل والخانع الذليل والخانع الرجل ذلا فيفيد ما تقدم في معنى أغيض أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم كالقيام على المعظمين كما تقوم أعاجم يعظم بعضها بعضا وغير ذلك قال ابن قيم رحمه تعالى لما كان الملك الحقيقي لله وحده لا ملك على الحقيقة سواه كان أخن عسم وأوضعه عنده وأغضبه له اسم شاهان شاب أي ملك الاملاك وسلطان الصلاطين فإن ذلك ليس لاحد غير الله فتسمية غيره بهذا من ابطل الباطن والله لا يحب الباطن وقد الحق أهل العلم بهذا قاضي القضات وقالوا ليس قاضي القضات إلا من يقضي بالحق وهو خير الفاصلين ويلي هذا الاسم في القبح والكراه والكذب سيد الناس سيد الناس وسيد الكل وليس ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة كما قال أنا سيد ولد آدم فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره هو سيد الناس سيد الكل وهذا لا يجوز كما لا يجوز له أن يقول أنا سيد ولد آدم عليه السلام إذا باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه يكون من الشرك الأصغر فلا فلا يجوز والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين